111. قالوا لَكَ لك واتبعك الأرذلون 112. قال وما علمي بما كانوا يعملون 113. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 114. وما أنا بطارد المؤمنين 115. إن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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشعون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 111. أتبعون بكل ريع آية تعبثون 112. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 113. وإذا بطشتم بطشتم جبارين 114. فاتقوا الله وأطيعون 115. واتقوا الذي أمدكم بما أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ إِنِّي أَقِفُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا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 112. أتتركون فيما هاهنا آمنين 113. في جنات وعيون 114. وذروع ونخل طلعها هضيم 115. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون 116. ولا تطيعوا أمر المسرفين 117. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 118. قالوا إنما أنت من المسحرين ما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 اذ قَالَ لَهُمْ اخوهم لوط الا تَسْتَقون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين